واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين معنا اليوم من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزل من أخص منازل العبادة ومقام من أجل مقامات الإيمان وهي منزله الحديث عنها غير معهود وذكرها في المساجد قليل والحديث عنها وشرحها نادر بالرغم من أنها ذات معاني كثيرة وفوق هذا هي من ألفاظ القرآن منزلة التبتل التي في قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا التبتل في اللغة هو الانقطاع ويقال عن المنقطع متبتل وتسمى مريم العذراء عليه السلام بمريم البتول إما لانقطاعها عن الرجال والأزواج فلم يمسها بشر أو لانقطاعها عن نظيراتها من النساء فلا يصل إلى مقامها أحد من النساء يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واستفات على نساء العالمين وكذلك فاطمه من ترسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تسمى بالبتول وذلك لانقطاع النساء عن ادراكها شرفا وقدرا والتبتل أيضا يحمل معنى ترك الزواج المتبتل هو التارك للزواج وليس هو المعني في الآية هنا إذ أن المعني في الآية هنا مقام محمود يعني الشيء مطلوب شرعا أن يتبتل الإنسان والذي في الزواج بالانقطاع عن الزواج وتركه هذا محرم شرعا النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني قال عثمان المضعون قلت يا رسول الله اني اريد ان اختصي قال لا تبتل في الاسلام اريد ان اختصي ما يكون عندي علاقه مع النسوان ولا اشيل ولا أشيل هم ولا اشوف مرة ولا اسوي ولا كده بس اتعبد الى الله وأنقطع اليه وأنقطع عن النساء فقال التبتل ليس من الاسلام فلذلك المعنى الذي الذي سوف نبدا بشرحه عن التبتل هو المعنى المقصود شرعا المحمود ذكرا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلة ورد التبتل في القرآن معنا وليس لفظا لم يرد بلفظه إلا في هذه الآية من المزمل وتبتل إليه تبتيلة لكنه ورد تحت معاني كثيره جدا معاني الانقطاع إلى الله بالكليه من ذلك قوله سبحانه وتعالى فاعبده واستبر لعبادته أي كن مقيما على العبادة مجتهدا هل تعلم له السمية أي لأنه يستحق ذلك ولذلك التبتل يرتبط ارتباطا مباشرا بتجريد التوحيد كما سماه الهروي وسماه ابن القيم رحمهم الله ومن أو من الآيات التي في معنى التبتل ولم يذكر هذه الآيات ابن القيم قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب انقطع إذا فرغت من الدنيا ومن المعايش فانصب في الآخرة وإلى ربك فارغب اي كن منقطعا إليه راغبا فيما عنده أو إذا فرغت من عبادة فلا تنقطع وإنما واصل فانصب في أختها والنصب هو التعب اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعب فهنا بمعنى إذا فرغت من عبادة فلا تقل كفاني فانصب في أختها فانت تنتهي من العشاء ولا تنصرف او لا تخلد الى النوم الا بعد وتر وتقوم الليل ان استطعت وان لم تستطع لا تكتفي بهذا العشاء انما تدخل بعد ذلك في فجر وفي صلوات وبين الصلوات اذكار وعبادات وطاعات ومقامات ومدارج وهكذا هذا معنى التبتل الهروي عرف التبتل بأنه الانقطاع إلى الله بالكلية أن تنقطع إلى الله بالكلية يعني بكلياتك أن تنقطع إلى الله بدأ ابن القيم في شرح كلام الهروي بعبارة طيبة وألفاظ سلسة ومعاني ثرة قال رحمه الله الهروي قال والدليل على التبتل له دعوة الحق له دعوة الحق ابن القيم يقول استشهاد الهروي للتبتل بهذه الآية من أحسن الاستشهاد لماذا؟ لأنه إذا كان الله له دعوة الحق وكل شيء عنده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كل شيء عنده وله الملك والتدبير والتصريف والقهر والسلطان والقوة والقدرة والعلم والكمال اذا كان هذا له فلا فلا بد ان تنقطع اليه فانه اهل لاي قطع اليه يعني قوله له دعوه الحق يعني شوف قال التبتل الانقطاع الى الله بالكليه له دعوه الحق ابن القيم يرى ان الذي له دعوه الحق اهل ان تنقطع اليه بالكليه ليه لانه غني ولانه قدير ولانه عليم ولانه عظيم ولانه ملك ولانه ولانه سبحانه يملك وعنده كل شيء فانت تنقطع اليه ولا تنقطع الى سواه لذلك يقول ابن القيم الانقطاع الى الله بالكليه لان له دعوه الحق لانه يرجى ويقصد ويصمد اليه ويخاف ويرجى ويسأل ويعطي وهكذا وهذا من ألطف استدلالات العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة الآية نقف معها قليلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا هذا كلام إضافة للتبتل من خارج كتاب المدارك يعني النقيم لم يذكره إنما هو من باب الإضافة قال النيسابوري رحمه الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل مقامان الذكر والتبتل وهذا لا يكون إلا في الليل داء شغل الناس ليل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا الناس نلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي اشد وطئا وأقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا فانت بالنهار تعامل الدنيا ولكن بالليل تنقطع الى الله بالكليه فلا انفاس ولا اصوات ولا اضواء ولا اراء ولا اهواء ولا مخلوق ولا شيء هذا الإلقطاع ولكن يبدأ التبتل بالذكر واذكر اسم ربك وبذلك تتبتل إليه تبتيل بكثرة ذكره إذ أنك لو انقطعت إليه لا تذكر سواه ولا يأتي على قلبك غيره ولا تلتفد بفؤادك إلى غير الله سبحانه وهذا معنى التبتل ولذلك يقول النيسابوري من الطف الكلام رحمه الله قال الأول الذكر هذا مقام السالك والتبتل مقام المشاهد في مقامين سالك ومشاهد في ذو السالك في الدرب لكن ما شايف حاجة لكن ماشي في الدرب ما شايف لكن ما عرف الدرب صح ولا ما صح لكنه ماشي في الدرب أما التبتل في الطريق إلى الله وفي السير إلى الله وفي منازل العبادات أن ترى المنازل وأن تتحقق منها قام جاب تاني تفسير قال الذكر مقام السالك والتبتُّ المقام شنو المشاهد فالذكر كالأثر والتبتُّ كالعين يعني في ذلك انت كان ذكرت الله معنى عملت أثر عندك أثر خلنا نقول نتذكر الله يجد أثر الذكر على نفسه ولذين امنوا وطمح إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فالذكر في حياة القلوب حقيقة صح فالذكر أثر لكن التبتل عين التبتل العين ذاتا الذي يشوف به يعني أنت تذكر الله احدثت أثرا صار قلبك حيا ولكن التبتل أن ترى هذا الأثر وهذا مقام عظيم جدا من المقامات طيب لا أثر الطاعات يعني ما هو زي يعني هو شنو إخوانا منازل السير معنوية صح منازل السير ما لا انت سالك الى الله مرة بتخبط ومرة تزهد ومرة كده بيحصل ليه ما في درب في الش أنا الح... حوالينا ده كله داخل نفسك مثال في... في الحياة برا زول ماشي بترجع أثر تقول ده أثر الأثر هو الذكر لكن العين التي شاهدت الأثر هي التبتل لذلك قرنا واذكر اسم ربك واشنو وتبتل إليه تبتيل وهنا لطيفة لغوية ذكرها ابن القيم رحمه الله اللطيفة اللغوية تقول تبتل مصدرها ليس تبتيلا إنما تبتلا يقال تبتل تبتلا, تبتلا ده المصدر مثل اخلص اخلاصا كويس تفهم المصدر شنو تفهما وليس شنو تفهيما تعلم تعلما وليس شنو تعليما تعليم مصدر علم وليس مصدر تعلم فتبتل كان ينبغي ان تكون تبتلا لكنه قال تبتيلا لمعنى تبتل في الايه واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا ماذا تبتل اليه تبتل قال وتبتل اليه اجلو تبتيلا لماذا قال تبتيلا لان هذا المصدر يؤذن بالتدرج وبالتكلف وبالتفعل وبالتكثر وبالمبالغه فايذانا واشعارا بانك تتبتل بكثره تتبتل بالتدريج تتبتل بانك تتفعل التبتل وتقصده لذلك جاء المصدر تبتيلا ولم يأتي تبتلا لأن تبتلا لا تفيد هذا المعنى الزيادة أصلا في عدد الحروف عند العرب يقصد به زيادة في المعنى فمعنى تبتل تبتلا لا يعطيك المعنى الذي فيه الإيذان بشنو بتدرج والتكثر والتكلف تكلف التبتل والسعي إليه والتفاعل يعني تفعل التبتل و في التبتل يعني لتبالغ في التبتل جاءت الايه بقوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل اليه شنو؟ تبتيلا قال الهروي التبتل على ثلاث درجات التبتل على ثلاث درجات بمعنى انت ادى من لطيف كلاب ابن القيم يعني سبحان الله الهروي ده ربنا سخر له ابن القيم ده عشان يطلع الكلام بتاعه يعني كلام الهروي ده في بالنسبه منازل الهروي التي كتبها ال67 منزله او 66 منزلة ابن القيم عمل ال67 وشرح كتاب الهروي منازل السائرين لا تتعدى وريقات دي سنه قدر ده لكن ابن القيم عمل ثلاثه مجددات يعني استطاع ان يضيف اليها اضافه حقيقيه ابن القيم يقول التبتل فيه معنيان معنى الانقطاع بالكليه الى الله صح تبتل معناه شنو انقطع انقطع لمن الى الله هذا يعني المعنى المضاد انقطع عن الخلق بالكليه يعني لتنقطع الى الله لا بد شنو ان تنقطع عما سوى الله وما سوى الله ليس الخلق فقط حتى النفس ودي الدرجة الثانية أن تنقطع عن النفس ودي القيم والهرى والروك كيف تنقطع عن نفسه. نفسه, من نفسه لا تتبتل حتى تنقطع عن الخلق أي أن تياس وأن تزهد فيهم أنهم لا يملكون ولا يفعلون ولا يسيرون ولا يدبرون وأن تشاهد وأن تدرك هذا على الحقيقة ثم أن تنقطع عن آفات نفسك وعلى لعملك وأن تترفع عنها لذلك يقول ابن القيم التبتل اتصال وانفصال اتصال بالله وانفصال عن الخلق بذلك يحصل الانقطاع اضفت الى الكلام حاجه بسيطه جدا اذا كان التبتل كما قال ابن القيم درزه. اتصال وانفصال انا اقول الانفصال مقدم على الاتصال تنفصل عن المخلوقين اولا ثم تتصل بالله ثانيا واخذت هذا من قوله لا اله الا الله الانفصال اولى لا اله نفي للآلهة ونبذ للمعبودات وذلك ايضا من قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يؤمن بالله اتصال ويكفر بالطاغوت انفصال والانفصال مقدم على الاتصال وهذا معنى اضافي يعني ان تخرج وان تترك الخلق ثم تتصل بالله لكن لا يحصل أن تتصل بالله وعندك ما ذال اتصال بالخلق ثم بعد ذلك تنفصل عنهم إنما تنفصل اولا ثم تتصل ثانيا يقول الهروي الدرجة الأولى في درجات التبتل تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاه بحال يقول الحظوظ حضور النفس المزاحمه للرب تنقطع عن حضور النفس المزاحمه لمن؟ للرب اخواننا كثير من الناس خاصه كما قال ابن الجوزي من العباد بالذات والزهاد يعبد نفسه وهو لا يشعر قد يزهد في الناس ما يمديد وزرع عفيف اي حاجه لكنه يقدم حضور نفسه على حقوق ربه فيفعل من الطاعه ما تميل إليه نفسه وهي طاعة وإن كان هنالك أوجب منها يريدها الله لكنه يفعل ما يسهل عليه هو واضح هذا المعنى وهذا يعني أنه قد تعلق بحضوظه أكثر من تعلقه بحقوق ربه ولذلك يعد السلف الكرامات من حضوظ النفس لأن الشخص إذا أجلت عليه كرامة أحس في دواخله بشيء من النشوة والفرحة وربما الفخر والتيه والعلو والكبرياء والتعاظم لله عز وجل مما يجعله قد تحول من مقام العبودية إلى مقام النديه أو مقام التعالي فلذلك كان الصحابة يكتمون الكرامات ولا يخبرون الناس بها ولا يميلون إلى أن يكرموا كرامات حسية كما قال أبو محمد المرعشي نقل عنه الذهب في سير اعلام النبلاء أنه كان يقول الكرامة حظ القلب والاستقامة حق الرب فالاستقامة أفضل من الكرامة أن تستقيم على الدين دون أن تظهر لك كرامات وأن تكون خامل الذكر لا تعرف هذا أحسن لك عند الله عز وجل ليه؟ لأن ظهور الكرامة يجعل الإنسان يبدو بشيء من, الـ من, الـ من النشوة وكأنه حقق شيء وكأنه وجد شيء هو أعطاه الله عز وجل إياه فلكن إذا التفت إليها ووقف عندها صارت من القوافع كما قال ابن القيم في الفوائد في كتاب الفوائد قال أن الكرامة أحيانا تكون من القوافع تنشغل بها وتصبح تحدث الناس وتخبر الناس وتصبح تركاً إليها أنا انا وجاء انا من الصالحين فتنقطع إليها وتنشغل بها عن مواصلة العبادة فصارت عندئذ الكرامة من القوافع وهي من باب الابتلاء والاختبار والامتحان من الله سبحانه وتعالى لذلك الانفصال انقطاع قلبه عن حضوظ النفس المزاحمة لمراد ربه إخواننا دائما أنا أحكي للناس القصة الاورده بن القيم في الفضوض النفسي في المدارك قصة عجيبه خلاص يتكلم أنه أحيانا الإنسان يكون بيعبد ربنا كويس عنده من الزهد ما عنده وعنده من العباده ما عنده ولكن يدخل عليه الشيطان من باب الجهل زون عابد لكن جاهل يصلي كثير لكن ما يعرف حاجة عن المقامات ولا عن, ولا عن الطريق وليس له بصيرة او زاهد هؤلاء حضوظهم في أنه في دواخله يشعر بشيء من التعالي على الآخرين وأنه مقدم عليهم وأنه أعلى منهم حتى قال ابن الجوزي هذا ما ابن القيم ابن القيم اسمه جناو حتى قال ابن الجوزي حتى أنه يحب إذا دخل على الناس أكرموه وباسم الزهد نادوه وباسم العبادة قدموه يقول ده عابد ده كذا ده كذا قال سبحان الله ورد قال أمثال هؤلاء يعاملهم الله الذي يملك قلوب العباد كله عنده بنقيض ما طلبوا هو داية تعالى عند الناس اصحر عند الناس وقلوب الناس منه عند الله تلقى بعد كل الناس بكره اولاد فلان دانا ما قادل ابلعه نهائيا صلى و اي حاجة لكن ما قادل المرائي. شوف اي ذو المرائي قصده ان يطلب عند الناس حظوة وان يجد عند الناس مكانا ورفع ولا يكون هذا لانه ادري منه الله والبيخفض منه الله والبعز والبذن الله زول عنده مكان ما جاب لي رقبته رفعوا على الله وزول ما لقى مكان في ناس عنده علم وحفظ وأشياء تجيلة لكن الله الصبع يرفعه يرفع الله فهو يقوم بعمل الأشياء التي تقرر الله قال ما ورد أن حكى قصة هي حكى في أدب الدنيا والدين قال كان هنالك رجل يصلي وهنالك حضور فاطال صلاته ما قال اطال أشياء منهمة لكن يبدو انه اطال من أجلهم هم وهم ما قالوا كذا لمن صلى صلاه جميله وطويله وهم قاعدين لا يصليها بينه وبين ربه قاموا الناس اتكلموا قالوا يا سلام ما احسن صلاته بعد الصلاه قال له وانا صائم ايضا قال لهن. وصائم كمان كمان قال لك فسخروا منه وضحكوا منه وازدروه هو اراد ان يعلو عندهم فاحتقروه قالوا يا سلام صلاه سمحه قال وصائم كمان قالوا هذا سخيف قال لك قالوا هم سخيف قالوا هذا سخيف فدا من الجهل وهو اراد عند الناس حضوة ولكنك لن تجد حتى عند العباد حظوه إن لم يعطيك الله عز وجل إياها حتى يا إخواننا ربنا بيرفع الناس ويخذتهم للامتحان والابتلاء ربنا رفعك في مكان معين خذتك في مرتبة معينة في وظيفة معينة في درجة معينة علمية من الشهادات ما تقول أشياء اللي جبت ربنا درسك تحتعمل شمع وفي ناس ما ذكر. برضو عنده اختبار معين وامتحان معين على هذه الحاله فالانقطاع باختصار عدم التفات القلب الى ما سوى الله الانفصال عن الخلق لا يلتفت قلبك الى غير الله وهذا لا يمنع ان تتعاطى الاسباب ولكن ان تتعاطى الاسباب وأن لا تجعلها في ذاتها مسببات ان تتعاطى الاسباب وانت تعلم انها مجرد اسباب وان الله سخر العباد شكراً من شوف دائماً ما اتكلم عن حظوظ النفس وحقوق الله قال الإنسان أحياناً يعمل عبادة وبدأ نفسه في العبادة دي يعني مثلا في فزول الصوم بيصوم اكتر من الحاجات الثانية بينبه نفسه بيصوم لأنه لا جراحة نفسية في الصوم لو ده سبيله يبدأ انقطع هذا حظ نفس أما إذا هو بيعبد لأنه بيرى أن الصوم هو الذي يقرب الى الله هذا وصل ضرب بذو القيم مثال مثال عجيب خلاص دائما يضربه في مدارجه قال كان هنالك أحد الصالحين وكان كثيرا ما يحج إلى بيت الله الحرام حتى قيل أنه حج فوق الخمسين حجه خمسين حجه سنويا بحكا والحج معه مشقة وتعب قال في مرة من المرات اتهمت حجي لا إن حجدا ما صحيح ما لي الله حجدا لنفسي يعني قالوا كيف قال الحج فيه مشقة وجهد وتعب ذات مرة طلبت إلي أمي كوب ماء أمي قالت له أدينكم بايت مويا طبعا زول عابد وزاهد ومعروف ومشهور وعالم كبير أمي قالت تديني مويا قال فشق علي الأمر مشقة شديدة فقمت وناولتها الماء وجدت في مناولة أمي للماء مشقة لم أجدها في الخمسين حجة فعلمت أن الحج كان حظ قلبي ولم يكن حقا لربي يعني أنت لا تتعبد لمجرد الميل النفسي للعبادة تعبد لم... لأن العبادة تقربك إلى الله ليس لأنك تجد نفسك في هذه العبادة هذا حظ كلام عجيب قال كونه يقوم بس يمشي القلة ولا ال... الجلبة يفتح ويجبه إلى أمه تعب معانى منعى معانى بالرغم من أن هذه طاعة أجنة فكان يحج ولا يأتي لأمه بالماء لذلك الجريج العابد كان يصلي نافلة دعت أمه قالت يا جريك يا جريك فقال ربي أمي ربي أمي شوف المعادلة الله ولا أمي الله ولا أمي دي ما أدرتهم عن اختيار فاختار ربه وسرسل في صلاتي قال رسول الله أما وإنه لو كان فقيها لقطع الصلاة وأجاب أمه لأن الصلاة نافلة وإجابة الأمي واجب ولذلك إذا كنت في نافلة وأمرك والدك بتركها أنت تترك النافلة من أجل والدك و ما تقطع وتمشي يا ولابوك وهذا صعب على النفوس وثقيل لكن لا يفعله إلا من تجرد من حضوض النفس لأنك في النهاية انت دار أجر ولا دار شلو دار أجر ولا دار حاجة ثانية لو دار أجر هند الأجر كان دار حاجة ثانية أمشي غادي غادي صلي شو كان ذكب قال أما وإن لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه نافلة كيف يعني لو قطعتها؟ لو أنت قلت لو لم تصلت فشنو؟ قال ربي أمي ربي أمي يعني الخدأ هذا طبعا ضعف منه ضعف في الفقه ربي أمي ربي أمي قال الرب أولكن هذا إذا تعارض تعارض مراد الله مع مراد الوالدين فلا طاعة لمخلوق في معصي الخالق لكن طاعة الأم عبادة أجل من النوافل طاعة الأم والوالد عبادة أجل من شنو؟ أجل من النوافل كويس؟ ولذلك يثقل على العلماء والعباد والزهاد أي يصعب عليهم ان يطيعوا والديه بالمناسبه ما معدهم من عباده وذي من الافات يصعب على انه يطيع والديه يقول انا بيع يبقى التاجيله دي كلها وابي هناي اباري امي واباري ابو ابتازه له لو ما يقول له ذاته في الدين ولا حاجه بس دايرين انه يحومهم بس يقول نحومنا او الدين تود ام تقول ودينا لاختي يقول يا اختي شي أنا بقراه وبصلي وبتعبد يا أخي أخي المريض لا تجنلنا ساكن دا عدم فقه وعدم علم دي من الآفات كويس؟ لذلك محمد بن المنكدر وسليمان بن المنكدري أخوان احدهما يقوم الليل وصلي والثاني في ذات وقت السحر يقوم الوقت وقت شنو سحر يتقرب فيه الإنسان إلى الله بالعبادات فهو يتقرب إلى الله بأن يقوم وقت السحر ليمسح قدم أمهه بالزيت، بمسح أبا، أقرأ أمه في نفس الوقت ذاك وقت النزول الإلهي، مش رابنا يرضى عنه، وده بصلّي ويقرأ القرآن، كان يقول محمد هو الذي يمسح قدم أمه، وسليمان يصلي، قال والله ما أحب أن ليلته أخي سليمان ليلتي، قال له وجا قال ليت بعدا أقول له ما برضى، لو قال لي الأجر أن بعدين، أنا بديك أجر جيرانك إذا دين أجر مستحك كراعي أقول له لا أجر مستحك كراعي ما بديك له، لأنه يراه أجمل من قيام الليل وقراءة القرآن والبكاء. ذلك لانه واجب ثانيا لانه فيه هضم للنفس ما لا جالس سوداني ببوس الدين ابوه نهائيا نهائي يمسك ابو بوس الدين وده جايز في الشريعه جايز. ما لا جاني زول بمسك يدنا ابو ويبوس يد لابو دين انت اذا كان عم بدابو بتخلع بقول لك مالك ما يا ولدي الحصى ايش في شنو مالك بدك تموت ولا ايش انت مالك فشنو مالك فشني يا ولدي لو مسكت ايده أبوك اقول لك مالك ما متعود هذا يقولوا برد دام عاروش برد دام وش دام عدالي دربش ولا داري يجنن علينا ولا شو برد هذه مشكلة كبيرة كويس فقلنا أن التبتل الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم العالم دام عن الخلق لا تلحظه يعني تعيله وترأيم ولا يكون لديك عنده حظوه أو حظ طيب هنا العبارات الثانيه التي تبدو كأنها لغزا ما قال أزود انقطع على العالم لحوظا اللحوظ يا اخوانا من شنو من اللحظة اللحظة اللي هو شنو العين الملاحظة يقول لك أزودا شنو أكتب ملاحظاتك يقول لك يعني لا تلاحظه اللحوظ معروفة والحظوظ أن تطلب عندهم حظوة حظ أن تطلب عندهم حظوة ومكانة عند العالم لا تطلب هذا من العالم إن أردت رفعة أو مكانة فاطلب ذلك ممن يملكها حقيقة ولا تطلب هذا ممن لا يملكها فالذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى طيب كأن ال الهروي يقول شو كان ذا كيف قال خوفا أو رجاءا أو مبالاة بحال ما معنى هذا الكلام شوه كان مهم يا إخواننا. ابن القيم شرحه كان بشرح دقيق تنقطع عن العالم خوفا خوفا من ان يكلك الله الى العالم ويرفع تايده عنك انت اذا ركنت للخلق ربنا يرفع منك هنا بتكون ضيعت ضياع شديد تخاف هذا الهلاك خوفا او خوفا من ان تنقطع الى الخلق فيذلوك اخواننا زول مهما بدا بحبك وهو بابيجة علاقته معك لا يمكن أن يكون صاحب نعمة عليك دائما الا الله سبحانه وتعالى بزهج زور بزهج بزهج يقول لحد متين لحد متين نحن الدين لحد متين بيقول كده لكن الله عز وجل يعطيك وهو صاحب المني والفضل سبحانه وتعالى ثم رجاءا تنقطع عن الخلق لماذا الذي انقطعت إليه وتركت الخلق لأجله عنده شيء كثير وأنت ترجو هذا أو مبالاة بحال المبالاة, المبالاة بحال أن يكون حالك انشغال بالك به دوما يعني أنت تنقطع إذا الله عن الخلق تنقطع به عن الخلق لأنه في بالك دوما هذا معنى مبالات شنو؟ مبالات بحال ثم بدأ الهروي يتكلم عن الأشياء التي تعين على انقطاع من الخلق أخوانا ما نقولنا أول حاجة ننقطع منها حتى نتبتل نحن ننقطع إلى الله في أشياء بتمنع انقطاعنا إلى الله الخلق أن تضع الخلق بينك وبين الله تخاف نقده وإن كان حق في زول ما داري إلخزين بي حق خايف الناس يعيروا او يتكلموا فيه او ينتقصوا او يهزؤوا به او يسخروا منه او يتغامزوا او يضحكوا خشية هذا يقوم يعني شنو يقوم يترك الحق لاجل الناس الخلاصه انه ترك غير الله من اجل الناس فهو لا يستطيع يستقيم خشية الناس هذا اشكال كبير والناسبه إشكال عقدي في في في عقيده الانسان فانت بذلك سائل الى الله لكنك وضعت الخلق بينك وبين الله وقطعوك عن الله فبدلا من ان تنشغل بالله انشغلت بهم وهذا اشكال من الاشكالات طيب الاشياء اللي بتخليك تنقطع عن الخلق تخليك تجمع من الناس مش بتعاملهم اخواننا الانقطاع عن الخلق لا يعني عدم معامله الخلق تعامل الخلق ولكن في قلبك ونفسك ان الله هو الفاعل على الحقيقه عرفته ففي اشياء بتعين قاشين بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بتسليم ورفض المبالاه بشهود الحقيقه حسم الرجاء بالرضا انت ما ترجو الرجاء هنا رجاء الخلق ما ترجى الخلق ليه بالرضا بالرضا كيف ذكرها ما هذا شوف كلام ابن القيم عند الخيم يقول من رضي بأقدار الله وسلم بأقضيته لم ينصرف إلى الخلق لأنه راضي بما اعطاه الله فلذلك لا يطلب الاستزادة من الناس صح ألا ما صح انت قلت الله كتب لي والله داني الكلام ده؟ ما فيش تقوس الناس يقول له لي وعملوا لي وتزعزع وتتبشت ده مقام رفيع يعني تقطع الرجاء رجاء منه رجاء المخلوقين بشنو بالرضى ولذلك هذا مهم تقطع شنو الرجال شنو بالرضا وقطع الخوف بالتسليم يا سلام. يا أخوة الناس الزول داري من الناس شنو حاجتين يا حاجه حاجة ينفعوك كيف شره عنك يعني انت قد تعامل شخص مداراتك عشان ما يضرك بس ما داري منه حاجة لكن بتعامله كويس بس عشان ما يضرك صح؟ وده مطلوب. وفي زول بيت يتملقه مثلاً يعني مديرك وإنت دايره يرجيك دايره يزيدك دايره خايف منه نايف بتجوم تتملقه حيث؟ حاجتين إما عند الفور رجعه وخايف منه جلت تقطع الرجع في الخلق بأنه شي مكتوب لا بزيده ولا بمجيصه وت وتقطع الخوف بالتسليم بالتسليم يعني شو؟ تقول أنا سلمت نفسي لأله إذا سلمت نفسك لأله معناها صرت وديعة عند الله يتكفل بالحماية فلا تخشى بعد ذلك الناس لأن الحماية والحرز صار عند الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فالفوض أمر الله تاني بجوشن ومن يتبقى على الله فهو حسبه تاني بجوشن فأقول قطع الخوف بالتسليم إخوانا والله هذا شيء عجيب خلاص قطع الخوف بالتسليم كيف شو مكتبه كيف واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وانما ما أخطأك لم يكن خلاص انتهى الكلام إذا سلمت بهذا الكلام كل خوف من مخلوق ينقطع عن قلبك وهذا لا يمنع من المدارات والمعايشة والتعامل والتدايون بين الناس الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم العدوان هذا مخطوب لكن أهم شيء لا يلتفت القلب ليكون تعامل بتاع جوارح فقط تداريهم بجوارحك ولا يتعلق ذلك بقلبك ولا تداريهم فيما يضر دينك أو يفضي بك إلى المهانة والذلة والله لو أنت مشيت البشر والله يذلك ذلة كان بقيت عزيز الله بعزك وما بتبقى عزيز إلا أن تتعلق بالله تتزل بالله بعد ذلك بشوف البشر دين ما بيعملوا حاجة جديدة بيعملوا الشيء اللي ربنا سخروا له والله كاتب الشيء ده. الشدة قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا كاتب والله ده بيبدأ عشان كده قال لك تقطع الخوف من المخلوقين بالتسليم تسلم نفسك لله عز وجل طيب ويحسم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة المبالاة في الأول تبالي بالله يعني دائما يكون بالك مع الله طيب مبالاة البشر تقطع بشنو قال بشهود الحقيقة كيف بشهود الحقيقة يا السلام والله ده من الطف الكلام شهود الحقيقة أن تشاهد أن الفاعل في هذا الكون عبد الحقيقة هو الله فهو الخافض الرافع المعز المذل فشهود الحقيقة رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وفي قبضته وفي قهره وفي سلطانه وتحت ملكه وتصرفه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها كله في قبضة الله الله كان دائم يقول لك أعداء يبقون وكان دائم يبقون لك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلودهم ولكن الله ألف بينهم فتقطع مبالاتك واهتمامك الزائد وانشغالك بالخلق بشهود الحقيقة حقيقة أن الله هو الفاعل وأن كل شيء بالله وفي قرضة الله وكل شيء قائم بالله هو المهيمن والله يا أخوانا يا أخي هذا المعنى هذا المعنى دمعنا لا حول قوة إلا بالله لا يتحول شيء في هذا الكون ولا ينتقل ولا يتغير إلا بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى دي الدرجة الأولى من درجات التبتل التبتل الانقطاع عن الخلق بشنو بالتسليم قطع الخوف بالتسليم وحسم الرجاء في المخلوقين بشنو بالرضى بما قدر والاهتمام الزائد والمبانى بالخلق بشنو بشهود حقيقة والله يا اخواننا يا اخي هذا كلام والله رفيع جدا هذا الكلام كلام رفيع ايش مش مشكلتنا انه الناس بتتكلم عن الاحداث والوقائع المجرده امريكا دبابات ال16 وعرف الشبح وطياره بدون طيار القمه النوويه ما في زول بيقول ألم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل طير أبابيل ولا طير أبابيل ما بيجي نهائيا بس كان في الزمان الجماعة تتاني ما بيجي كيف وإلا أنت طبعا في قدرة الله تقول كان قادرا على أيولك أبرهة والجند والفيل بطير الأبابيل ولكنه لا يقدر على أمريكا بطير الأبابيل ما هو النجل عن الأشياء القوة المجرد الآن ولا يتكلمون عن حقيقة الأمور عن النصر والتأجيد وتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية في قلب الامور وهذا يحصل في اخر الزمان اخواننا في حديث في اخر الزمان ان جيش قوامه قيامه ألف يحاصرون مدينه القسطنطينيه وهي على البحر وقد تحصنت بحصونها عن جيوش الاسلام بعد ما احتلوها الكفار والكفار من الروم والروم هم ابناء الروم ابن عيس ابن اسحاق ابن ابراهيم الروم ده اسم اسم حفيد اسحاق إسحاق أنجب ولد سماه العيس وأنجب ولد سماه يعقوب عنده ولدين ويعقوب أزغر من العيس فألو جاء في عقبه لأنه صار يعقوبا الخرج أول سمه العيس والعيس كان كثير الشعر تزوج العيس بنت عمه إسماعيل إسحاق إسماعيل أخوان العيس تزوج بالتعمر فأنجب منها ولدا سماه الروم داء ابو أوروبا كلها الآن الروم أبنى إسحاق واليهود أبناء إسحاق ايضا لكن اليهود أبناء إسحاق من يعقوب والروم أبناء إسحاق من العيس عرفتها؟ والعرب أبناء منه أبناء إسماعيل والروم سمي الأصفر فكذا الروم بيسمون بنيه شنو؟ بني الأصفر لأن الروم خرج شديد الصفار ابن العيس ابن إسحاق وأهل الكتاب يزعمون أن إسحاق كان يحب العيس أكثر من يعقوب ويحكون في ذلك قصة طويلة المهم فدون حيحاصروا المدينة دي ولعله أمكن في آخر الزمان يكون هناك تواجد كبير لأوروبا داخل تركيا ما معروف اليحصى شنو كويس لما اطول الحصار قال عليه الصلاة والسلام ده مش زمان حيحصل ليس كمان في وجود الآليات الضخمة والعسكر وأي شيء قال فيفتح الله المدينة بثلاث تكبيرات من الجيش الله اكبر ثلاثة مره بس تنتهي من المدينه دي تفتح برا بثلاث تكبيرات لا دانه ولا رشاشه ولا قنبله بتكبيرات لكن ثلاثه تكبيرات بس تفتح مدينه وهذه يوري قوه الذكر والله احنا ما عندنا حق. ما عندنا يقين في في معاني ما نحمد ثلاث تكبيرات تفتح مدينه في مدينه دوله ثلاث تكبيرات بس لكنها تكبيرات خرجت من قلوب مؤمنة وحناجر صادقة كافية تفتح يعني مدينة كاملة قال فإذا كبروا التكبيره الأولى انهار الحصن الشرقي ثم إذا كبروا ثانية انهار الحصن الغربي الأسوار الغربية فإذا كبروا الثالثة انهار الحصن الجنوبي قال فدخلوا المدينة بغير قتال تسلم بعد ذلك المدينة وده في آخر الزمان عشان ما تقول لي التأييد الإلهي قطع انما انقطع الإيمان أما تأييد الله لم ينقطع وكان حقا علينا نصر المؤمنين النفس عدو قريب والقريب قد يعرف مكان من الضعف ويتغلب كما لا يعرف البعيد فاشنو القريب أخطر ولذلك أخطر الأعداء النفس لأنها قريبة والنفس فيها منافذ وكل والشيطان لا يستطيع ان يهزم الانسان الا من خلال لا يهزم الإنسان إلا من خلال نفسه فهو يستغل في كل انسان منفذ في ذول نفس جوا كسوله ذول كويس حاجة بس بالكسل ده ما يجيوه. ما بخليه بتاع بنات ولا كده لكن يخلص الصلاه يجوم يقوم على يالله يالله وكسلان ويجلد كل بس خلاص رضا منه بالمساله دي في ذول نفسه نقطه في البنات الشيطان يحيحرك المساله دي طوالي يخليه يفكر طوالي في مسائل البنات في الصوره في التلفزيون يعاي ويقنب كل مرة يقول اقوم أقوم حصة أقوم بعد شوية وهكذا عشان كذا الشيطان إذا كان عدو لا يمكن أن يهزم مؤمن إلا من خلال شنو؟ من خلاله فإذا حصن الإنسان نفسه ما وجد الشيطان إليه منفذا ولا مسلكا ولا سبيلا يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس يعني ما تعرج على النفس طوالي وده يكون بثلاثة أشياء يعني ده كلام عملي قال لك نفسك عدو ينبغي أن تطوعها وأن تذلها وأن تخضعها وأن تقهرها وأن لا تستجيب إلى مطالبها وأن لا تسترسل مع أهوائها وشهواتها ما تسترسل وقف اخواننا في كتاب قيم جدا لازم تقروه لازم. كتاب روضة المحبين للعلامة ابن القيم يعالج قضية الشهوة عند الشباب بل الشباب خلوه عند غير الشباب اخوان الشهوة ما بتعرف شاب وغير شاب قد تكون عند شيخ أسكن كويس يعني زور كبير في سنه لكنها قد تثور والدليل ثلاث لا يظهر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة فذكر منهم قال شيخ زاني بعد ما سنه كبرت المفروض يكون تعقل ويكون هدى بعد تلقاه يمشي للحرام وينحرف فالشهوة خطرة ذكر ابن القيم وده أهم حاجة الكتاب صفحة تقريبا صفحة 465 وما بعدها زي زي تسعة صفحات كده من 465 وستين لحد تكلم عن خمسين طريقة تعالج الشهوة وثورانها في نفوس الشباب خمسين سبب كويس خليك إنك انت منها تلمح العواقب الشهوة الشهوه قضيتها بعد حيحصل شنو عاينتها وتمتعتها الاثر الذي سوف تتركه من الدمار في على قلبك ودينك سوف تتجرع ظلاماته وإشكالاته زمنا طويلا من من الاشياء التي تعالج تفكرك في ان انشغالك مع الشهوه يوجب لذه ولكنه يفوت لذه انشغال القلب بالقليه و لذة العبادة ولذة الذكر ولذة الأنس بالله ليه لأن التفت إلى محبوب من غير الله وتعلقت بامرأة فأخذ هذا نصيبا من من القلب الذي كان بغى ان يقول لله فصار لمخلوق فلذلك لن تجد حققت لذة بالعشق ولكنك فوت لذة القرب والأنس بالله والخصوع في صلاتك وتلاوة القرآن وإلى غير ذلك من الأمور شوف ده ذكر امراقه جدا بالنسبه روضه المحبين اوصي بقراءه هذا الكتاب روضه المحبين من الكتب العجيبه فهو يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس يعني ما تعرج عن نفسك تنقطع عن نفسك لان عدو بثلاثه اشياء باشياء معينه بتخليك تنقطع من نفسك مدانبه الهوى لان الهوى يصد عن التبتل الذي هو الانقطاع الى الله كويس، الا تسترسل مع الهواء ومجانبة الهواء ومخالفته مهم جدا مخالفته ثانيا تنسم روح الأنس هذا كلام عالي شديد كلام الهروي عالي لكن ابن القيم نفسه شرحك الآتي تنسم روح الأنس يرى ابن القيم أن البدن يحتاج إلى روح صح بدن بدون روح يكون جنازة شنو جنازه او شنو ميت لا يبقى عليه يدفنوه طوالي في اقرب فرصه صح البدن تحتاج الى روح يا رب القيم ان الروح تحتاج الى روح كلام غريب كده. كما ان للبدن حاجه للروح فان للروح حاجه الى روح فاذا كانت الروح هي روح البدن فان الروح الروح الأنس بالله. الأنس بالله روح الروح الانسب لله الانسب لله روح الروح فان الروح تجد في الانس بالله راحتها ايوا وتج... الناس بيلغوا أنسهم راحه بل الحديث الى المعشوق التلفزيون اللعب الملاهي الكذا واهل الانس راحتهم وترويحهم في خلوه بالله يانسون بالله يذكرونه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ده من الكلام المهم ثم قال وشيم برق الكشف شيم شيم يعني رؤية برق الكشف ابن القيم يرى كما قال الهروي أنك تنفصل وتنقطع عن نفسك بثلاثة أشياء مجانبة الهوى ومخالفته وتسنم يعني استنشاء تسنم من النسيم تسنم روح أو روح الأنس بالله ثم شيم برق الكشف أن تكشف عن حقيقة نفسك وأن تقف مع آفاتها والخلل الذي فيها يعني أنت ستنفصل من نفسك وتنقاطي عنها تذم نفسك تشوف الخلل فيك تقول لنفسك انت كده وأن تتاكل وأن تشبعي وما فيك فائدة وبتطلع إلى الحرام وبتمشي تسوي كده وبتعمل كده معناها أن تكشف عن حقيقة نفسك وإلى لأعمالك والله يا اخوان هذا كلام عالي جدا لقيت منزلته التبتل دي تبتل فيها ابن قيم يعني بالغ فيها مبالغ يعني يقول لل... للانقطاع عن النفس لابد من الكشف عن عيوب النفس وعافات العمل ومفسدات العمل انت بتحمل اعمال وقد تفسد هذه الاعمال بمراحبه الخلق بالغرور بالعجب بالرياء اعوذ بالله كويس واذا غير ذلك والكشف عن منازل السير إنت ماشي الله تكشف عن المنازل يعني التبتل تعرف وش أشان تعمله إنت تسمع التبتل التبتل تقول أنا دار اتبتل لكن ما عرفت تبتل ذاته كيف تكشف عن المنازل وشوف التوكل ده شنو التبتل هو شنو المحبة شنو وهذا لا يحصل إلا بعد الكشف على حقيقة التوحيد ثلاثة كشوف كشف عن آفات النفسي وكشف عن منازل السير وكشف عن حقائق التوحيد وذلك بمعرفة الأسماء والصفات انت تشتق نفسك 200 تقول انا فقير والله غني انا عاجز والله قادر انا جاهل والله عليم انا ذليل والله عزيز وهكذا تبدا بمعرفه اسماء الله وصفاته تتكشف لك عيوب نفسك وتتكشف لك حقائق الطريق ومسالك الطريق الدرجه الثالثه والاخيره من درجات التبتل تجريد الانقطاع إلى السبق لتصحيح الاستقامة. يرى الهروي أعلى درجات التبتل بعد ما تقطع من الخلف. ألا يكون لديك هم إلا أن ترضي الله دوما وأن تكثر من الطاعة وأن تزداد كل يوم القرب من منه. بس تجريد الانقطاع بس بالسبق تكون دائما في سباق لتصل إلى الله. بالاكثار من الطاعات بالاكثار من النوافل. بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول يعني بعد ذلك انقطعت من النفس وانقطعت من الخلق فضل شنو الانفصال حصل من الخلق ومن النفس فضل شنو الاتصال والاتصال يحتاج إلى مسابقة ويكون همك كله بعد ذلك تفكير كله كيف تصل إلى الله كيف يرضى الله عنك بس تكون همك بعد الخلق خلت وراك ما بيقوا قدامك بينك وبين الله بقيت انت ماشي الله والخلق وراك ونفسك خليك وراك بعد ذلك تريد ان تعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ان الذين قادوا ربنا الله ثم, ثم استقاموا طيب في اضافه الى منزله التبتل ما هي فوائده وثمراته واثاره للتبتل ثلاثه فوائد اساسيه الفائده الاولى دليل القرب من الرب المتبتل اذا تبتلت كان التبتل دلاله وعلامه على قربك من شنو من الله لماذا لانك انقطعت عن الخلق واتصلت بالخالق ذا الفائده الاولى الفائده الثانيه تنقيه القلب عن الاغيار اذا تبتلت الى الله انقطعت عن الخلق وانقطعت عن النفس وبذلك انقطعت الى الله ليس عنه انقطعت عن الخلق وانقطعت اليه سبحانه بذلك نقيت القلب عن الاغيار الاغيار شنو كلما كان غير الله نقيت قلبك منه اي شيء غير الله لكن ما معناها ما تعرس تعرس ومرتك تحبها لكن ما هو الحب اللي يقطعك عن ربنا تجيب اولاد ما تتعلق بأولاد التعلق يقطعك عن لا يقول لك أمشي الجهاد تقول لك شوف في عي صغار وملؤ وبيعون ده معناها انت متعلق بهم تنقطع بتنقيه القلب عن الاغيار ثالثا التبتل اذا كان انقطاع عن الخلق والنفس انقطاع الى الله بالكليه هو يدل على كثره لجوء العبد الى ربه دوما فكان التبتل يولد قوه الرجاء وقوه السؤال واليقين والثقة وحصن الظن بالله أنه يعطي من كثرة قربك وانقطاعك إليه فأنت بعد ذلك تثق فيه فلذلك لا تسأل إلا إياه لأنه غني لأنه كريم لأنه رحيم لأنه ودود لأنه عليم لأنه خبير لأنه قدير فأنت تنقطع إليه بكثرة دعائه وكثرة اللجوء إليه فمن آثار وثمرات التبتل السلوكية المتبتل كثير الدعاء لله من في طلبه كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى ده بمنزلة شنو يا أخوان منزلة التبتل بآثارها وثمراتها وفوائدها والمنزلة التي بعدها الرجاء زهدت تورعت بقيت ورع بعد الزهد تبتلت بعد التبتل يفجر التبتل شنو الرجاء زون خلى الناس وراه وخلى النفس وراه, وخل وراه. بقى الله معه طواله طوال يدعوه كثيرا يلجأ إليه ليحقق العبودية له بالخضوع والذل لله سبحانه وتعالى والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته